سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان في حبيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونازيناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا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 واذكر في الكتاب البريت انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريت ادم وممن حملنا مع نوح وَمِنْ ذُرِّيَّتِ آدَمَ مَوَاثِرَ اِلَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدَ بَيْنَا وَمِمَّنْ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ فخلف من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف ينقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماسيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها فكرة وعشيا تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما قلبنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والطبر لعبادته هل تعلم له تميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لتوب أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنصرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عزيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولاد هاصليا وإن منكم إلا كان على حتما قضية ثم ننسي الذين اتقوا ونزروا الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بين قال الذين كفروا اَمْرُوا أَيُّ الطَّرِيقَيْنِ <تصفيق> خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا الضلالة فليمدد له الرحمن متى حتى إذا رعوا يوعدون إما العذاب وإما الساعة فتيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ربك ثوابا وخير مرستا. الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمث له من العذاب أفضى. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم غزا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجن عليهم إنما نعذ لهم عزا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 وتنشق الأرض وتخره الإباد هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يستخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عزدا لقد أحفرهم وعزهم عزا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَابِلُوا الصَّالِحَاتِ يَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مُسْدًا فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْبِرَ بِهِ طَوْمًا مُسْدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ر قَالَ مَعَنْذَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِنَّ ذَلِكَ عَدْنٌ يَخْشَى مَنْ قَلَّفَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ عُلَى أَوَوَحْمَانٌ الْعَرْشِ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرا وإن تجعر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إِذْ رآ نارا فقال لأهلهم كتو إني آنت نارا لعني آتيكم منها بقبة أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا مُوسَى دَعَيَا يَا مُوسَى إِنَّنِي أَنَا رَبُّكَ فَخُلَعْ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ بُوَ وَنَخْتَبِطُكَ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا الله لَا إله إِلَّا أَنَا إن الساعة آتية أكادوا فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يقدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكه عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى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 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لسان يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون اخشتل به ازلي واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد منلنا عليك مره اخرى اذ تمشيه اذ اوحينا الى ام ما يوحى ان اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ليأخذه عدو مني وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مني وَلِتُبْنَى عَلَى عيني إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ يَكْفُلُكُ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتناك فتونا فلا سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى وافطناتك لنفسي اذهب أنت وأقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فقونا له قولا ليلا علمه يتذكر او يخشى قال لا تخافا قالا ربنا اننا نخاف ان يطرق علينا او ان يطرى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إِنَّ رسولا رَبِّكَ فَأَرْضِ معنا بني إِسْرَائِيلَ ولا تعذبهم قد جئناك بِآيَةٍ من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 مِنْهَا قَلَقُنَاكُمْ وَفِيهَا يُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا يُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع قيده ثم أتى. قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا عن الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرا بينهم واسروا من نجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تتعى فأوجت في نفسه خيفة موتى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى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 أنتم له قبل أن اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر وفعلوا ايديكم عن أيديكم فلأو قص ورجلكم ولو في جزوع نقل ولتعلمن اينا أن عذابا وابقى قالوا لنؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فضنا قالوا لنؤسرك على ما جاءنا من البيانات والذي فضنا بِمَا ما أنتم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 ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له مسترجات العلا يلا عدن تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موتى أن أسر بعبادي فاطرب له طريقا في البحر يبتل لا تقاط ولا تخشى فأسفعهم فرعون بجنوده فغتيهم من اليم ما غتيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم كان مطور ايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحن عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موتا قال هم على أثري وعديت إليك رب بتغطى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعده قالوا ما أخلفنا موعدك بمنكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موتى فنسي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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا فوسا قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا لا تتبعني افعصيت امري قال يا ابن أمّ لا تأخذ بحسيتي ولا برأسي إن خشيت أن تكون فرقة بين بني إسرائيل ولم توق قولي قال فما فوقك يا جمري قال بقوت بما لم يذكروا به فقضرت قبضة من اثر الرسول فنبزتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساك وإن لك موعدا لن وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنحلقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما اللَّهُ الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك لقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالبين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ بالطور ونحجر المجرمين يومئذ زرقا يتخافدون بينهم إن لبذتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبذتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يَذْرُونَ الدَّاعِيَ لَاعِ وَجَلَهُ وَقَدْعَتِ الْأَضْوَاتُ للرحمن فلا تَأْمَنُ إِنَّا أَمْسَأَ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ إِلَّا من أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قولا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ عِلْمًا وعنت وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقاب ظلما ولا أضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وطلقنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب ذبني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أباه فقلنا يا آدم إلا هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك مع من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا فيها ولا تضحى فوسوت إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة قلب وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما توآتهما وطفقا وَمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَادُوا فَإِنَّمَا يَحْيَيَنَّكُم مِّنْهُ هُدًى فَمَنِ لَا هُدَايَ فَلَا وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري وكذلك اليوم سلتا وكذلك نجزي من أسرب ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاه الآخرة أشد وأبقى أفلم يحذنهم كم أهلتنا قبلهم من يمشون في متاكنهم إن في ذلك لآيات فقط من ربك لكان لزاما وأجل مسمى تصفظ على ما يقولون وتبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فتبح وأطراق النار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفنه فيه ومن ورزق ربك خير وابطى وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاطبة للتقوى. وقالوا لولا يحتينا بآية من ولم تَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَالُوا مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا إِنَّمَا الْوَعْدُ لِأَهْلِ الْعَذَابِ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ فَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن تربطوا فتربطوا فتتعلمون من أحبوا إرافق الزين ومن استدعى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم ما يأتيهم من إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا أل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون <تصفيق> قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلتنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا قامدين وما خلقنا السماء وَمَا وما بينهما ناعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يشركون لا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألون عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا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 كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقاً وجعلنا من لاء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في أرض رواسياً شميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون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 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا, أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعدلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجونهم النار ولا عن ظهورهم ولا ينصرون بل تأتيهم بغتة فسبهتهم فلا يستطيعون عدها ولا هم ينظرون ولقد اشتغزئ برسل من قبل كفحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستعزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل عن ربهم أم لهم آلية تملعهم من دوننا لا يستطيعون نصر عنفتهم ولا هم مما يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أولا يرون أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذبكم بالوحي ولا يسمعوا السعادة ولئن مستهم نفحة للعذاب ربك ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضعوا الموازين القصة ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا وإن كان مصطع لحبة للخرقل أتينا بها وكفى بنا حاسدين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الزاعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أَفَأَنتُمْ أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمافي التي أنتم لها عاتفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطره على ذلك من الشاهدين وتالله نأتي ذن أصدامكم بعد أن تولوا ذبهين فجعلهم جزالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا تمعنا فتن يذكرهم قالوا له إبراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالدين قالوا جمعنا فتين يذكرهم يقال لهم إبراهيم قالوا فأتوا به على آينات لعلهم يشهدون قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا فأتوا به على ما لعلهم يشهدون قالوا ان هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل تكون فرجه الى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا ان تكون فرجه الى ان تكون فرجه الى ان تكون فرجه الى ان تكون فرجه الى ان تكون فرجه الى لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حلقوه ونصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا ناركوني مردا وسلاما على إبراهيم وأراجوا به كيدا فجعلناهم الأفترين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها وكل نابح ومجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نازلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم آيَةً يَحْتَجّونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخيرات وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزكاة, الزَّكَاةِ وكانوا لنا عابدين الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَا يَعْبُدُونَ ونجيناه من حُسْنًا التي كانت تعمل مِنَ الَّتِي إنهم كانوا قوم كون فاتقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 ففهمناها تليمان وكلم آتينا حظما وعلما وتفكرنا مع داود العبال يتبحن والطير وكلنا فاعلين وعلمناه قنعة يبوت لتصنكم من بأتكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاطفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حاضرين، وأيوب إذ نادى ربه أن لم تنيبوا وأن داره رحيم، فاستجبنا له فكتبنا ما به من بر، واتيناه أحلاه، ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسмаيل وإدريس وذالك في من الصابرين في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذلوني إذ ذهب مراببا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في, في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننزل المؤمنين وزكريا إذ ماذا ربا ربنا تذرني فودا وأنت خير الواردين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأطلحنا له زوجة إنهم كانوا يتارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يتارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ونا خاشعين I'm you. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية من عالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمر كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا قرأنا لسعي، وإن له كتابون، وحرام على قرية أهلنا لهم لا حتى إذا فتحت يأجوج وما وهم من كل ينسلون. واقترب الواد الحق فالى هي شاخصه ارصاه الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا يا ويلنا قد في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين تبطت لهم إن الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حبيثها وهم أنفسهم لا يحزنهم الفتاهم الأكبر وتتلصاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تهعدون يوم لطوء السماء تطيب بذل من الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبون من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاو لقوم عابدين وما أرتلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أَدْرِي أقريب أَمْ بعيد مَا توعدون إِنَّهُ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري نعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحلال المستعال على ما تصفوه يا أن من ذرَّت يوم درونها كله كل مرفع عما أرفعت ودفع كل ذات حمل حملها وترنَّس كارا وما أمس كارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل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 من نطفة ثم من علقة ثم من مقوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقروا في, في الأرحام ما نشاء إِلَى أَجَلٍ مزمن ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل ذلك الله هو الحق الموتى على كل شيء قدير وان الساعه آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من القبور ومن الناس من يجابل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خجي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلامه العبيد ومن الله من يعبد الله على حرف فإن أطابه خير لطمأن به وإن أطابته فتنة لانقلب على وجهه خطر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يغوره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبث المولى ولبث العشير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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَفَّ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مكرم إِنَّ الله يفعل مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ أكبر. هذان خصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطولهم والجلود ولهم مطامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اثاوب يحلون فيها من اثاور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدو الى صراط العزيز الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى طراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكث فيه والباج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن بوأنا ما كان البيت ألا تشرك بي شيئا البيت بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأزن في الله بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكوا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائت الفقير ثم ليقضوا شفتهم وليوفوا نجورهم وليصطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن ينظر الحرمات الله فهو خير له وإنت ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفوا الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يوظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العتيق ولكل أمّ جعلنا جعل ليذكروا اسم الله على ما رزقهم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ فله إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا مُخْبِتِينَ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والقدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القالع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا تيناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدسمت صوامع ربيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قولوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيب فكأي من وَهِيَ أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقفل وبئر مشيد أفلم يسيروا في الْأَرْضِ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أَوْ آذَانٌ يسمعون بها فَإِنَّهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يوما عند ربك كألف سنة مما تعجون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الله يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاتية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك به فيؤمنوا به فتخفت له قلوبهم وإن الله لها بالذين آمنوا إلى طراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي الساعة حتى تأتيهم الساعة بوتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أمة ماتوا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير رازقين ليدخلنهم لهم يرضوا له وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بوي عليه لينظرنه الله ان الله لقوي عزيز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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأرض إلا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكهم فلا ينازعنك في الأمر وعزعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى أدى المستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض.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 يكادون يفضون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المطير يا أيها الناس قرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وإن يكذبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضغف الطالب والمغف بالقَالِ وَالْمَقْلُوبْ مَا قَدَرَ الله حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُتُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله كَمِيعٌ بَطِيءٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبُوا وَاجْذُوا فَأَقِمْ وَقِيلَ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاعِلِ اللَّهِ حَقًّا هَٰذِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ حرج مِنْ دِينٍ حَرَجًا مِّنْكُمْ تَأْخِذُكُمْ إِذْرَانِي مَا الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لَيَكُونُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا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 إلا على أسوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن امترى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من خلاله من طين ثم جعلناه نقفه في قرار متين ثم خلقنا النقفه علقه فخلقنا العنقه مبغه فخلقنا المبغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون أم إنكم يوم القيامة سبعتون ولقد خلقنا فوقكم سبع صرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فانشرنا به وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من خيل وأعناق لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من وشجرة تخرج طير سينا تنقط بالضوء وطِبْغَلِ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 ولقد أرسلنا نوحا إِلَى قومي فقال يا قوم اعجدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تستكون فقال الْمَلَأُ الذين كفروا من قومه ما هذا إِلَّا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل أن ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل بالجنة فتربطوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن نسمع لفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور كل نحن فيها فإذا جاء أمرنا وفارت تنور فاتلق فيها من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وقال الملع من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأشرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِظُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وكنتم تُرَابًا أَيُعِظُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ هيهات تُرَابًا هيهات توعدون أَنَّكُم هي هَيْهَاتَ حياتنا الدنيا تُوعَدُونَ ونحيا وما نحن حَيَاتُنَا إِنْ هُوَ إِنَّا رَجُلٌ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهَا كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ, قال رَبٍ تُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ قَالَ عَمَّا لا لَيُصْبِحُ النَّاسِمِينَ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاءً فبعداً للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعضهم قرون الآخرين ما تستق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرع كلما جاء أمة رسولها تسبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وآخر هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنهل لبشرين مثلنا ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المُضلِّين ولقد أعذينا موسى, موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه أيتون وويناهما إلى رب ذات صراط ومعين يا ايها الروت القوم من الطيبات واعملوا صالحا ان بما تعملون علي وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فتقوا فتتفر امرهم بينهم جبرا كل محب بما لديهم فرحون فجرهم في عمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من ماله وبنين نتارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين من خشية ربهم مشفقون والذين من ربهم يؤمنون. والذين هم لا يؤمنون. والذين يبتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يتارعون في خيرات وهمها لها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينفق من حظ وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال هم لها عاملون حتى إذا أخلنا مترفين بالعذاب هم لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنطرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكسون متذكرين به زامرا أَفَلَمْ أفلم يتذكروا القول أم جاءهم ما لم يأتها باءه الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم يَقُولُونَ بِهِ أم يقولون به جنة بل وأكثرهم للحق كارم ولو تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم ذكرهم فهم عن ذكرهم مهربون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الوادقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ تَدْعُو الذين لا الْحَقِّ وَأَنْتَ عن أُمَّةٍ ولو وكشفنا ما وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ طغيانهم لَهُمْ ولقد وَلَوْ بالعذاب فما وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ في وَلَقَدْ أخلناهم بالعذاب فما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 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكون وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثلا وكما ترابه فقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أتعطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إنكم تعلمون سيقولون لله كل أفلا تذكرون قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تكتبون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يديه ولا أنجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فألا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم نكاذبون ما وَلَهُمْ إِلَّا بِالْحُصُورِ وَمَا كَانَ مَعَهُمْ إِلَّا هِمْ إِذَا لَجَأَ بَكُلِّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ رَحَّالٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَصِفُونَ عَلِمُ وَالشَّهَادَةِ عَمَّا مَا رب فلا تجعل من في الكون الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقابلون ادفع بالذي أحكم السيئة نحن أعلم بما يصفون وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هو برجهم إلى يوم يبعثون فاذا نفخ بالطول فلا انوا بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون. أَلَمْ تَكُنْ تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكربون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال إلا كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ركنين وكنتم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما طبروا أنهم الفائزين كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر روحا وأنت خير راحلين سورة أنزلناها وقرضناها وأنزلنا فيها آيات طينات لعلكم تذكرون الزانية والثاني فاجلدوا كل واحد ما مئة جلدة ولا تأخذكم بيما في دين الله إن تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو والزانية لا ينكحها إلا أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المصفلات ثم لم يأتوا بأربعة سهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأناكهم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم والذين يرمون أسواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أن خدهم فشهادة, فشهادة, أحد فشهادة أحدهم أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويجرا ان العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله ويجرا ان العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لن الكاذبين والخامسة أن ورد الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله ذواب حكيم إن الذين جاءوا بالإسك عصبة منكم لا تحتبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذين تولى كدره منهم له عذاب عظيم إذ تنقوا له والذي تولى تدره منه له عذاب عظيم لولا إذ جمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا لولا جاءوا عليهم أربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمة في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقوا له وتقولون بافواهكم ما ليس لكم فيه علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مستان عظيم يعطكم الله أن تهدوا لإذنه أبدا إن كنتم مؤمنين وينبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان كثيرا الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الالم في الدنيا والاخره والله لا وهو لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمه وأن الله رءوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا تضلوا الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم ولا يأتل أولو الفطل منكم والسعة أن يكتو أولي الكوبى والمهاجرين في سبيل الله وليعقوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله ربوه رحيم إن الذين يرون المحطنات الغافلات المحطنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وَالْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتُ وَطِيبَاتٌ لِّالطَّيِّبِينَ وَطَيِّبُونَ لِّالطَّيِّبَاتِ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتون قل للمؤمنين يغفوا من أبطارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله قبير بما يصنعون وقل من مؤمنات يغبئن من أبطارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطربن بحمرهن على جيوهن ولا, ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتهن تابعين غير أول الاربع من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يطلبن بأفضل من اللي ما نقص من الدين وتوبوا وتبوا الله جميعا وتبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وَأَنَّ مِنَّهُمْ منكم والصالحين وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِهِمْ يكونوا فقراء فُقَرَاءَ الله اللَّهُ مِنْ والله إِن عليم اللَّهُ مِنْ وَلْيَتَعَهَّدِ الَّذِينَ لَا يجدون نِكَاحًا حتى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يبتغون الكتاب الْعَذَابِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ علمتم فيهم فِيهِمْ خَيْرًا فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا من مال اللَّهِ الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبداوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد ألقينا إليكم آياتا مبينات ومثلا من الذين خلوا من, قبلكم وموعظة ومثلا من الذين خلو للمتقين الله نور السماوات وال مثل نوره نجم الزجاجة كأنها كوكب ذل يوقد, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك فلا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال لله والله بكل شيء عليم في بيوت الأذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالهدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال لا تجارته ولا عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه قلوب والأبطار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من قضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حتابا والله تريع حتاب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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحة والله عليم بما يفعلون ولله من السماوات والأرض وإلى الله المصير